أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقذف في قلوبهم الرعب. يُخرِّبُونَ بُيُوتَهُم بأيَّديهم وأيَّدِ المُؤمِنينَ فاعتبروا يا أُلِلَّ أَبْصَارَ وَلَوْلا تَتَبَّ الله عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاق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 والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا غلا للذين آمنوا ربنا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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن فروا ليولن الأدبار ثم لا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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين مِن قَبْلِهِم قَرِيبًا ذاقوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْقَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كَفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 لا يَسْتَوِي أَهْلُ النَّارِ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أن ذلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متفذعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون